الثورة على أديك يا فتح العاصفة من قلب النار فجرت وحماس القوة وحماس القوة حملت الهم وفجرت في حيفة ويافة وانطلقت والجهاد الإسلامي الجهاد الإسلامي بقلم المجد كتب شهادة ميلاد بمية الذهب والجبهة الشعبية من ينسى من ينسى عرين الأسد زئفي طيّرت عجها النمل الأبد وكتائب شهد الأقصى كتائب شهد الأقصى اقتحمت حيفة ودخلت ليافا وطبرية والوادي اللي في البلد وخلت مطاعمهم طعم الدم والويل والغضب القسام الجسام الجسام وصل مدالة بيسان وللمستوطنات الفستيروت كمان وصرايا القدس صرايا القدس خلتهم يشتاقوا لنور الشمس وسكنتهم في الملاجئ وجرعتهم الويل والمر والحرمان وكتائب أبو علي مصطفى أقسمت لتلغي الحدود بيننا وبين المجدل ومين الزدود ولجان المقاومة لجان المقاومة ما في مساومة خطف جنود ابنارها اللي مالها حدود رجالك يا غزة صلت بالقدس ودعت وقالت مشتاقين ولترابك يا أرض الوطن والله رجعين الله أخوي في الدم والهدف من ظنوا من ظنوا يشتتنا عمرك يا سيف الفتنة ما تقدر تقطعنا علّد وصلنا وهدينا علّد وصلنا وهدينا وفي بحرك يا المجد العدينا وقلنا نضل بيبنا بس النصرة غاليا علينا النوم ممنوع بالذرات وراح تعيش الموت وبعد اليوم ما في نوم أصفر واحمر واسمر واخضر هي صواريخنا تمطر عليكم أشكال والوان بأي وقت وبأي مكان لكم ما في امان يلا نلتهم ونتوحد يلا نلتهم ونتوحد يلا نلتهم ونتوحد يلا نلتهم ونتوحد, ونتوحد, ونتوحد ونوحد هالرايه ونواجه العدوان مال ما واحد والدم واحد, واحد والمصير واحد